ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادا Thank you. What in? Я <laughs> and see وَاَنَا يَا غَنِيمُ وَقَندَلْ قَندَلْ قُمْ تُنْكَن مُمْ Yeah. Above you. Tamamən huş qan trəvədirim رايا لهم من في <تصفيق> فأزت بي أمك بنيا Zabik isum malim. Həndən